يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَذِّرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْفِتَنِ أَيُّهَا الَّذِينَ حُذِّرُوا الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْفِتَنِ وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون وإن يكن منكم مئة تخو ب ان